وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة, مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من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 قُلْ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَنَّ النَّاسَ فَلَا تَفْتَأَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرِ الرَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ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 ذلك مِنْ أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَجِيلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ